بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعوج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم له يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إلا لها لظا نزاعا للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم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 مشبقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هؤلاءك في جن. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرئ منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرين إن لقادرين على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين. فَذَٰهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُ الَّذِي يُعَدُّونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إلَى نُصْبِ يُفِضُونَ خَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يوعدون